اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.